شبكة الذكر الحكيم تقدم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يداء لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا تَلاَبَ وَامْرَأَةٌ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّمَّا